وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرور متقابلين مع إمامنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد هذا هو اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك اسال الله لا يخرجنا منه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور ونسأل الله أن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته هو ولي ذلك والقادر عليه ومعنا في هذا الشهر المبارك تأملات إيمانية في سورة الحشر تأملات إيمانية في سورة الحشر سبق معنا الكلام عن أهمية الإقبال على القرآن وتدارس وتدبر آيات القرآن وتكلمنا عن سبب نزول السوره ثم تكلمنا في المرة الماضية بالأمس عن أهم موضوعات السوره الكريمة وسبق معنا أن سورة بني النضير سورة الحشري 24 آية وهي سورة مدنية بلا خلاف بين أهل العلم والآن نبدأ على بركة الله وبتوفيق وعون ومدد من الله سبحانه في النظر في آيات السورة الكريمة نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن مطلع السورة الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح أي بمعنى نزها وابعد سبح الفرس يقال في لغة العرب سبح الفرس إذا انطلق إلى بعيد بعيد حتى لا يكاد يرى والتسبيح هو التنزيه وإبعاد كل ما يليق من الصفات عن ربنا جل جلاله فله سبحانه الكمال والجمال والجلال جل في علاه ربنا منزه عن كل عيب ونقص سبح لله التسبيح معناه التمجيد لله والتعظيم لله سبح لله صلى لله ذكر ربه خضع لقدرته جل في علاه اللهم امين وجزاكم الله بمثل وزياده حبيب مغان ف تسبيح المخلوقات سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وانتبه عبر الجليل جل في علا بقوله ما في السماوات وما في الأرض وليس من في السماوات ومن في الأرض ليدخل في ما غير العقلاء معلوم إن من تكون للعقلاء وما تكون لغير العقلاء وللعقلاء معا فسبح لله ما في السماوات وما في الأرض من مخلوق كل المخلوقات الأحياء منها والجمادات والنباتات والوحش والطير والجبال والإنسان والجن ولم يغفل عن تسبيح رب العالمين إلا عصاة الإنس والجن لكن ما سوى ذلك من المخلوقات الأحياء والجمادات الوحش والطير والجبال كل هذه المخلوقات خضع لله جل في علاه نزهه عن كل عيب ونقص صلى له وسبح وكل ما في الكون يسبح بحمد رب العالمين <تصفيق> ثبت ذلك في عشرات الايات ان كل ما في الكون يسبح الله ويمجد الله ويعظم الله ويصلي لله جمع معنى ذلك قول الله جل وعلا جل في علاه وان من شيء ما من شيء جماد أو حي إنسان وحش طير جن إنس جبل غير ذلك وما من شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الملائكة تسبح السماوات والأرض يسبحنا رب العالمين الحيوانات العجموات تسبح الجبال تسبح لله جل في علا الكون كله يسبح لله وإن من شيء أي شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أجل نحن لا نفقه لكن كل قد علم صلاته وتسبيحه كما أثبت ذلك كتاب ربنا جل في علاه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده الله جل في علاه سبح ذاته العلي قال ربنا جل في علا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الله جل في علاه ينزه نفسه وذاته العليه عن كل عيب ونقص سبحان الذي أسرى بعبده لا حد لقدرته إنه الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى كل ذلك في جزء من الليل لأنه لا حد لقدرته إذا أراد شيئا كان جل في علاه سبحانه جل في علاه وبحمده والملائكه تسبح بحمد ربها يمجدونه ويعظمونه وينزهونه عن كل نقص وكل عيب لا يليق بكماله لا يليق بجلاله وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرونه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الله جل في علا يسبح ذاته العليه الملائكه تسبح بحمد ربنا وتنزهه عن كل عيب ونقص يعظمونه ويمجدونه يسجدون له يذكرونه يخضعون له جل في علا أروعد خلق من خلق الله يسبح بحمد خالقه ومولاه كتاب ربنا فيه ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته الرعد الذي يخشاه الناس ويخافه الناس يسبح بحمد الخالق جل في علاه ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته السماوات السبع والأراضين السبع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 السماوات السبع والأرض ومن فيهن كلها هؤلاء يسبحون بحمد خالقهم جل في علا والملائكة يسبحون ربهم جل في علا والسماوات تسبح والأراضين يسبحن بحمد الله جل في علا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الجبال الشم العوالي الصخرية وغير الصخرية كلها تسبح بحمد الله جل في علاه الجبال التي جعلها الله قمما وجعلها للأرض أوتادا وجعلها للأرض رواسي أن تميد بالناس قال عنها الخالق جل في علاه إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والابكار الجبال يسبحون بعظمة الخالق جل في علاه ينسبون له كل جميل ينزهونه ويبعدون عنه كل نقيصه ولا وعيب لا يليق بذات العلي الطير في جو السماء تسبح بحمد ربها قال ربنا وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير الجبال والطير ويسبوا الجبال تسبح بحمد رب الله ربنا جل في علا وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير و الطائعون من بني آدم ومن الجن يسبحون بحمد ربهم جل في علاه امتثالا لأمره فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربنا العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده بل وأهل الجنة نسأل الله أن يجمعنا فيها يسبحون بحمد ربهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين عشرات الآيات بل وعشرات الأحاديث كان الصحابة يثبتون ذلك قالوا كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم العزيز قوي الجناب منيع الجناب الذي يغلب ولا يغلب لا يغالب ولا يقاوم ولا لأح وليس لاحد طاقه بحربه جل في علاه القوي الذي خضع له كل شيء العزيز الذي إذا أراد شيئا كان كما أراد في الوجه الذي يريد على الوجه الذي يريد لا يمتنع منه شيء من مخلوقاته من تمام قدرته جل في علاه قال رب العالمين وهو العزيز الحكيم استهل ربنا بداية هذه السورة بختام هذه الآية بصفة العزيز الحكيم العزيز منيع الجنب الذي إذا أراد شيئا كان لان الناس عجبوا كيف خرج اليهود من حصونهم ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله لكن احدا لا يستعصي على الله الله جل في علا منيع الجناب العزيز الذي يغلب ولا يغلب ويقهر ولا يقهر جل في علا لا طاقة لأحد بحربه ولا بمغالبته إذا أراد اخراج اليهود او أهل الأرض جميعا أخراجهم وحشرهم وجمعهم بين يديه لا يتغيب منهم أحد سبحانه جل في علا تعجبون من إخ لبني النظير إنه العزيز قوي الجناب القوي القدير منيع الجناب الذي لا يغالب الذي لا حد لقدرته العزيز الحكيم الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه لحكمة وبقدر بتمام قدرة وتمام علم وحكمة يرفع من يشاء لحكمته ويضع من يشاء بقدرته قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء على وجه الحقيقة أنت يا ربي مالك الملك تؤتي الملك اختبارا وامتحانا من تشاء وتنزع الملك ما قال تأخذ إنما تنزع قهرا وغصبا عنه لأن كل من ملك شيئا إنما هو ملك مؤقت مكدر إما أن يذهب الإنسان ويترك ما ظن أنه يملكه وإما أن يذهب عنه هذا وهو على قيد الحياة أما ملك ربنا العزيز الحكيم فباق لا يتبدل ولا يتغير يرث الارض ومن عليها قل اللهم مالك الملك اللهم امين وجزاك الله الفردوس الاعلى منها حبيب الغالي الشيخ ابراهيم <تصفيق>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 الله القدير الله العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وفي بعض الصور يسبح استسبيحا مستمرا لا ينقطع كل المخلوقات إلا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا ان يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان الحجارة تسبح السماوات تسبح الملائكه تسبح الطير تسبح كل المخلوقات وإن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم انه كان حليما غفورا وهو العزيز منيع الجناب القوي الذي يغلب ولا يغلب لا يغالب ولا يقاوم بسط قدرته وقوته وتصرف في كونه بكامل حكمته يضع كل شيء في موضعه لهكمة يعطي لحكمة يمنع لحكمة يرفع لحكمة ويضع لحكمة وكل شيء يفعله ربنا لا يخلو من حكمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وأن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن لنا وقفة في الغد إن شاء الله مرة ثانية مع اسم الله العزيز الحكيم بمزيد من البسط والبيان نسأل الله أن ينفعنا بذلك فسورة الحشر من أهم موضوعاتها تقوية معرفة المؤمن بخالقه جل في علاه وفي خواتيمها والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر آيات السورة الكريمة نقف إن شاء الله غدا مع ختام الآية مع اسم الله العزيز الحكيم حتى لو نطيل تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح أعمالنا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته